بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاه والسلام على نبينا محمد وعلى اله وصحبه أجمعين أما بعد معاشر الاحبه اليوم تقوم مسألة مساله يكوسينانا اداد يركاز صلاة الليل عدد ركعات صلاة الليل قالت عائشة رضي الله عنها ma kana رسول sallallahu alayhi wa sallam yazid fi ramadhana wala fi ghayrihi ala ihda 10 rak'ah muttafaqun alayh asma'a aisha radhiyallahu anha kuwa mtumi sallallahu alayhi wa sallam hakuwa akizidisha zaidi ya rak'ah 11 sawan danyar ramadhani au ramadhani kwenye lakini اتكئوا امسماما صلاه الليل طيب بصفه التي يفعلها رسول الله صلى الله عليه وسلم من طول القيام وطول الركوع والسجود فالافضل له أن يصلي 11 ركعه من يقصلي وصيفة سمبولي ابوكم قال يصلي متى صلى الله عليه وسلم صلاة الليل وكرفوشا كسمام وكرفوشا ركوع لكرفشه سجود بس هو افضل قاعه اصال ركاه 11 فان جابر رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أفضل الصلاه طول القنوت ابوكيا جابر رضي الله عنه قومتم صلى الله عليه وسلم اسما صلبورا ني الى طول القنوت نني مقصود هو طول القنوت المقصود به طول القنوت يكون نشاء ل11 ركعه إذا كان بطول القنوت كما صيفه الاقواني النبي صلى الله عليه وسلم رضي الله عنك ما يعني طول القنوت قال شيخ الإسلام رحمه الله إن القنوت هو دوام العباده والطاعه القنوت نكدوم عبادة نكدوم طاعه ويقال لمن أطال السجود انه قالته الذي يرفض السجود دقيقه فانيفو ويؤميه هو من قانت قال الله تعالى اما هو قانت اناء الليل ساجدا وقائما يحذر الآخرة ويرجو رحمة ربه الله عز وجل كل هذه ايه الذي يرفض السجود نا ليرفض القيام والذي قانتا اما هو قانت فكما يؤتا قانتا ناني ساجدا و قائماً. يعني في حال سجوده هو قانط وفي حال قيامه هو قانط كما الإسلام الاسلام عندنا فجعله قانتا في حال السجود كما هو قانط في حال القيام فالنبي صلى الله عليه وسلم بين أن طول القنوت افضل الصلاه كما النمتومي صلى الله عليه وسلم تبين الشيء هو كرفوشه في الصلاه يعني قيام سجود ركوع hiyo ndio sala bora iliyorefushwa wa hadha alhadith endelea shaykhul islam rahimahullah sameh wa hadha alhadith yadullu ala as-sura ath-thaniya hadithain yatujalisha picha nyingine sura nyingine sura gani wa anna tatwil as-salati qiyaman wa rukuan wa السجود يا كن يلف هذه ني bora kuliko kuirufusha salati iladi yarakana idadi ya sujud na idadi ya visimamuko yani akisalin idadi chache lakini ilirufusha ni bora kuliko kusali fupi idadi nyingi ya rakaah haya neno ya Sheikh alislam rahimahullah amiyatwa kwenye majmua al fatawa kalam tawil nimfanyia talhis sawai اتقى صالح يومه من صفه يا صالح متي صلى الله عليه وسلم صلى قياما الليل ها بخلاف صفه الرسول صلى الله عليه وسلم في صلاته اسمع اما اذا تخلف هذه الصفة في صلاه الليل اكا وهكره فوشا قيسمام ولا ركوع ولا سجود حق حكوزي هذه اذا كيف تكون حالياتي او عبورهك طيب اسامه فزياده على عدد الركعات هو الافضل بلا شك يعني اذا صلى صلاه الليل وقصر في القيام والسجود والركوع أفضل لك أن يكثر في عدد القيام والركوع والسجود طيب اكيد صالفك فوفك قيامك وفك سجودك وفك ركوعك boraكك يعني يا صالي فوبي فوبي فوبي فوبي دادي دادي ني نعم وهو الثابت عن السلف الصالح له لمثبوتت وكما وليتغوليا قوا اذا صلى في وقفه بورا ني بركاهينجي طيب قال عطاء رحمه الله ادركت الناس وهم يصلون 23 ركعه بالوتر نيموكتا وقت يعني وكما وليتغوليا نيموكتا نواه وانا اصلي ركعه 23 اخرج ابو ابي شيبا باسناد صحيح قال ابن عبد البر ابن عبد البر رحمه الله سمر في الاستلكار وهو قول جمهور العلماء يعني 23 ركعه انني قول زويني ميونغوني علماء يصلي ركعه غابي 23 وبه قال الكوفيون علماء وكوفه والشافع انني قولي يا شافعي واكثر الفقهاء ناويني وهو الصحيح عن أبي بن كعب من غير خلاف من الصحابه لا يوجد لدثبوت للصحه فقط الله عنه ولا منكم خليفه كنيله او كمن بينه قال البغوي رحمه الله اسهم الامام البغوي في شف السنه يروى ذلك عن عمر وعلي وغيرهما من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم فصال مصادرك 23 ا 23 ركعه لمقبوه kutoka kwa عمر و علي نا wengineo miongoni mwa قال ابن عبد البر رحمه الله ابن عبد البر الله اسمع في الاستذكار أجمع العلماء على الا حد ولا شيء مقدارا في صلاه الليل اسمع ابن عبد البر علماء ومفاهيم اجماع قوا hakuna kikomo wala kitu kichotote kilio kuja kubainisha kiwango cha qiyamul layl kiidadi ya raka yani hakuna kikomo cha idadi ya raka wa annaha nafila na qiwu salatul layli nafila faman sha'a atala fiha alqiyam wa qallat rak'atuhu ataka aitaka atarefusha kisimam ndelea asema waman shaa akthara rukua wassujud nataki anitaka badali ya kurefukufusha lisimam na sujud na rukua atakithirisha sujud nyingi na rukua nyingi yani kiwa hakurefukusha kule naam pala sheikhul islam rahimahullah mwanzo na haymanishi kuwa idadi iko mie 11 hadhal yaani طيب فكوا لا زياده لا. طيب طيب عليه 11 لا haymanishi hivyo طيب kulingana na mapokeezi mingine yote tuliyoyataja طيب alafu asema Sheikh alislam man dhanna anna qiyam ramadhana feehadad muaqqata an an-nabi sallallahu alayhi wa sallam la yuzadu feeh wa la yunqasu minhu faqad akhta'a am yasema atakaidhani kuwa qiyam ya ramadhan iku ni idadi iliyowekewa iwekwa kutoka kwa Mtume sallallahu alaihi wasallam haifaaye kuzidisha wala haifaaye kupunguza basi huyu amekosea kwenye dhana yake pa hivyo takunul khulasa anna man tawala alqiyama wal rukua was sujuda bal 11 rak'ah طيب ومن نقص في القيام والسجود والركوع أفضل له أن يزيد في الركعات اليه رفوشك اسمام ركوع سجود بوركواك ينفعينني اكو, أكو منك 11 طيب هذا هو الأفضل وهو غالب فعل النبي صلى الله عليه وسلم لانه روي عنه أيضا 13 ركعه اي بكيوا بيه مثال ركعه 13 لكن غالب 11 فايفو بوراي كيوا تلفوشك اسمام ركوع باصياكمi kana 11. Tayib naatakay kufupisha kwenye kisimamo na rukoo na sujud azidisha ilalia ya raka. Wa fil Bukhari wa Muslim Ali ibn Umar radiyallahu anhuma anna rajulan jaa ila an-nabiy sallallahu alayhi wa sallam wa huwa yakhutib faqala kayfa salatu al-layl faqala mahadde leho adad ar-rak'aat tume mkujo mtume mkujo kumtume sallallahu alayhi wasallam amwambia mtume akioyo hutubu kwenye mimbar kaisalaatu صلاة layl vipi ni sali sala ya usiku tume alayhi salaatu wasallam amwambia mathna mathna sali ya usiku sali rak'a binibili hakumwambia usizidishie rak'a kadha la sali rak'a binibili alahu yanayofuatia ya tili ya nguvu kuwa hakuna kikomo cha idadi amwambia فإذا idha khashita alsubha ukiogopea yani umesalima paka waogopea hakuna idadi utakazo kuzipata waogopea utaingiliwa na asubuhi alfanjru sadiq itakuingilia ukiogopea hilo fa'autir bi wahida sali witr ya moja tayib thukira lak ma qad sallayt kwa hivyo hapa kwenye hadithi mtume aliye salatu wasalam hakumwekea idadi yapahamika kuwa yeye kukomeka au kusali sana rak'a 11 ghalibu ya وبورا واكه كما الذي وقع في صلى الله عليه وسلم كما قالت عائشه لا تسأل عن حسنهن وطولهن يعني صالح عليه الصلاة والسلام القوليزا اسمع الكسال اربع اربعه ايش لا تسأل عن حسنهن وطولهن وسوليزه وزوري اللبقوع في صلينا ورفه اللبقوع الله عليه وسلم وثبت عنه وسلم انه قرأ في قيام الليل البقرة والنساء وآل عمران في ركعه طيب كيف وكيف اترفوشا سنة عليه الصلاه والسلام ايطيل في القيام والركوع والسجود أما أنه يقصر في القيام ها والركوع والسجود ثم يكتفي ب عشر ويقول هذه السنة هذه مغالطه kwaya atafanya fupi fupi aswali fupi fupi riam cha yake fupi rukuya yake fupi sujud yake fupi kisha sema عليه الصلاه والسلام qul asall akheri fush qiyam na sujud na rukun na sujud ata fupisha kwenye idadi ya rakaat na akifupisha qiyam na rukun na sujud ata refusha kwenye